بسم الله الرحمن الرحيم الأنفال تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتُظهر قوم ما أتاهم من نذير من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 أصله من سلالة مما إمهن، ثم سووه ونسق فيه بالروح، وجعل لكم السماع والابصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون، وقالوا أَإِذا ظَلَلَنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، بَلْ هُمْ بِنِقَاصٍ. الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل, نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا أم لا تنجها نما من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم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 فتجاهَثَ جنوبُهم عن المضاجِع يدعون ربَّهم خوفَه وطمعه وَمِمَّا رزقَنَّهم يُفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَا أُخْفِيَ لَهُم مِن قُرْرَةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَنُنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَرَّفَاتِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَتَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ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 ذكر بآيات ربّه ثمّ أعرض عنها إن من المجرمين متقون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرجّة من لقائه وجعلناه هدا وجعلناه هدا لبني إسرائيل جعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْقَتَلُونَ أَوْ لَمْ يَحْذِلْهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَتَاكِهِمْ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض جرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعام تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين